انك لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا اذا ولوا مدبرين وما انتبه هذه العمى عن ضلالتهم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 تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ فِيهِ مُذْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنْتُمْ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 صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون